Book 2 Dvadeset i pet Hamsatun U gradu Fi'l-medina Fi'l-medina Htio, htjela bih do željezničke stanice Uridu ان اذهب الى محطه القطار <سؤال> اريد ان اذهب الى القطار اختيو اختيلا بيخ دو ايرودروما المطار <سؤال> أريد ان اذهب الى المطار اختيو اختيلا بيخ دو سنترا Ila osatil medina medina Kako da dođem do željezničke stanice? Keifa asiu ila maata kitatar? Kefa asil ila maatateltar Kako da dođem do aerodroma? Kejfa asilu lmatar. كيف اصل إلى المطار؟ كيف اصل إلى وسط المدينة؟ كيف اصل الى وسط المدينه؟ تاكسي احتاج لسياره اجره. احتاج لسياره اجره. بلان غرادا المدينة لخريطه المدينه احتاج لخريطه المدينه تريبام هوتل احتاج لفندق احتاج لفندق ختيو اختي أريد أن استاجر سياره اوف دييه مويا كريديتنا كارتيتسا هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقه الائتمانيه اوف دييه مويا فوزاتكا دوزفولا هنا رخصة قيادتي هنا رخصه قيادتي شتا سيما ماذا يوجد في المدينة ليرا ماذا يوجد في المدينه ليرا ايديتيه او ستاري غراد اذهب الى المدينه القديمه اذهب الى غادوا قم بجوله في المدينة قم بجوله في المدينه ايديت دو لوكه اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء نابريت قم بجوله في الميناء m bi fimina koje još znamenitosti postojemda bakija min malima ma žediratin bil mušeda raira velik Meda bakija min maaljem žedra bil mušehedaira velik momo vas duplove duplove duplove book2.de za tekstove i knjige